فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقذت لأي يوم أجلت اليوم الفصل وما أجرى كما يوم الفصل ويل يوم إذن للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم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 فاجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون وين يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا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 ويلي يوم إذن للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويلي يوم إذن للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون